بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث من اميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشناذة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إذَلُدِي لِصَلَاتِي وَمِلْجُوَعِي فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفنحون وإذا رأوا تجارة أو لهول فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين